أن أقول لكم من أعماق قلبي وسويداء فؤالي إنه يحبكم في الله تعالى أتمنى على الله أن تكون سفينة القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لنا إلى رضا الله والجنة هذا رجاءنا فيه وهو الكريم سبحانه ما في أكرم من الرحمن نعيش معنا برنامجنا سويا التربية القرآنية المراضي نتكلم عنه آية أخرى من سورة الكهف وقل الحق من ربكم ولاحظوا أن السلم طالع لخلاصة سورة الكهف عفوا خلاصة قصة أصحاب الكهف خلاصة الصورة جاية إنما خلاصة قصة أصحاب الكهف أول حاجة واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدلة لكلمات ولم تجد من دونه ملتحدة وتكلم عنها وبعدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة وبعدين وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفل يبقى فيه خطوطين قبل الدعوة خطوة القراءة والتلاوة وإعداد النفس لنكون ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون وبعدين الإنسان يبقى مع إخوان جماعة الخير أهل الله سبحانه وتعالى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يبقى مع هؤلاء ويصبر نفسه معهم ويتخلى عن طاعة قلنا اللي عندهم ثلاث أشياء الأولان إيه ثلاث أشياء الأولان اللي عندهم غفلة وبعدين هوى وبعدين أمره فرطة لعند تلاتة دول لا تطاعهم وإن كان يمكن أن تعاملهم أو الأصل أن تعاملهم عشان الآية الثالثة اللي جاية بعدها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن الآية الثالثة بتؤكد أننا لا نعتزل الناس عندنا المسلمين عايشين بين ثلاث أشياء اعتزال واعتداء واحنا بنقول ده غلط وده غلط والمنهج هو التعامل مع الاعتدال الاعتدال يقولك ابعد عن الشر وغنيله ليه ما عرفش ليه غنيله انا مش عارف الاعتدال انه يستخبى تحت الارض ويبعد عن الناس كلها الاعتدال انه هو يمقط الناس ويحتقر الناس بحسب امرئ من الشر ان يحكر اخاه المسلم لعزلة شعورية تكون مع الناس وعندك عزلة شعورية ألا تكون مثلهم في ألف المعصية في ألف ترك الخير تلوم نفسك على ترك الخير وتفرح للبر الذي تفعله أو يفعله الخير فإذا نحن لابد يكون عندنا هذا الوضوح أن احنا لا نعتزل ولا نعتدي شخص عمل المنكر وليس لي سلطان عليه إن يكونه فلن تسلط عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا في حاجة أننا الناس الذين لا سلطان لنا عليهم لا يجوز أن يتغير المنكر معهم بالقوة وبالاعتداء لا يجوز فإن الله يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين طيب طريقة الثالثة إيه الوسط هو ايه ها وقل الحق من ربكم تعامل مع امر المعروف والنهي عن المنكر مع وضوح انني اؤثر في الناس لا اتأثر بهم انني صاحب رسالة وحامل امانة الى الناس انني اريد للناس الخير واحب لهم كل الوان البر اسعد لسعادتهم وافرح لفرحهم وقل الحق من ربكم انطلق بالحق لا تخش في الله لو ما تلائم كن شجاعا في قول الحق لا تجعل الحق منضوغا كل يوم إذا مضغت الحق فكرت فيه هممت أن تقول مضغته وابتلعته تأكد أن الحق سيمضغ في الخارج ما مضغ الحق وضاع في الخارج إلا بعد أن مضغ وضاع في الداخل نعم نعم والله نحن الذين أضعنا الحق في هذه الأرض لا توجد أمة مع الحق غير أمة الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذا إحنا لا يمكن أبدا أن يضيع الحق وإحنا أصحابه إلا إذا كتمناه طب تعالوا نقرأ الآيات مع بعض من سورة البقرة هنفزع والله لو لنا قلوب تتأثر وعقول تتدبر هنفزع كيف نقرأ الآيات من سورة البقر ولا بجيب آيات واضحة جدا حتى لا يحتاج أحد أن نحن عايزين نلوي أعناق النصوص ولا عايزين ناخد الناس لحاجة يعني ليس فيها رشدهم الناس عقلة وعرفة لكن شوفوا الآيات ناطقة بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ماذا تقول الآيات ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول لنا ان الله وجل لا يمكن أبدا أن يعفو عنه إلا أن يشاء ربي شيئا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى قلة أو كثر ما تفيد القلة والكثرة من بعد ما بيناه في للناس في الكتاب أن نسعرفته أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللعنة دي شوية ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا ملوش أبدا نور ولا هداية في الدنيا ولا في الآخرة ملوش أبدا سكا الخير لأنه منع الخير جواه سمعوا وحفظوا وبعدين كتبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولكن كونوا ربنا بما كنتم تعلمون الكتاب نفس الوقت ايه وبما كنتم تدرسون يبقى دراسة ومعاها ايه ومعاها تدريس تعلم وتعليم خيركم من تعلم القرآن وعلم إنما تكتم آية أو حديث شوف سيدنا معاد بن جبر رضي الله عنه قبل أن يموت حدث بحديث وقال حدثت به تأثما يعني إيه خايف يموت وكتم حديث واحد إيه هو الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة قال أفلا أخبر الناس يا رسول الله قال لا إذن يتكلوا يروح يناموا يروح يعني يرحرحوا ويرتاحوا لخلاص احنا قلنا لا إله إلا الله إننا نقلب لكم من قال لا إله إلا الله إيه مخلصا من قلبه الإخلاص في القلب لو حصل كل شيء سليم كل شيء قوي جدا كل شيء عند الله سبحانه وتعالى لا حدودة لهم هذه الحقيقة التي يجب ان احنا ندركها الناس اللي بتسمعش برامج دينية من اللي يوصلها هذه الكلمات انتم انتم شوف جارك شوف صديقك شوف زميلك شوف ابنك شوف بنتك شوف زوجتك شوف اخوك شوف اختك واتذل على الخير كفاعلة يا اخي عايز تسمع برنامج وتاخد اجر مضاعف كلم واحد عايز ثلاث أبعاف تكلم اتنين أجرك وأجر اتنين يعني عشر الأبعاف تكلم عشر عشرين وهكذا أمامك أبواب الخير الشر اللي حولنا دا لم ينتشر إلا لأن أصحاب الحق كتموه ومضهوه في أنفسهم وأذابوه للأسف الشديد فهذا الحق يحتاج إلى الرجال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونها ولا يخشون أحدا إلا الله عزين أحبابنا في الله سبحانه وتعالى يحمل الرسالة إلى الناس تبقى خلوة وجولة خلوة مع الله وجولة مع عباد الله خلوة الإنسان بيمون بيعبي بيشحن البطارية بيشحن قلبه بالنور الرباني بيشحن عقله بالعلم الإلهي بيشحن نفسه بالهمة والعزيمة إنا إلى الله راغبون وعدين يتحرك تحرك يروح وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وبعدين في سورة أخرى رائعة جدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله في خطأ شائع بتلاقي مكتوب يفق في الجرايد في المجلات على المحلات لو حاد بتعلق في البيوت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله دي مش آية ودي غلط لو كانت عندك بص عليها كده بتلاقي غلط مش موجودة دي مش آية في القرآن الآية إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيعه مش إن الله لا يضيع إنه لا نضيع أجر من أحسن عملا هذا يخلنا نعمل إيه يخلنا حارصين جدا أننا نقول الحق لعلنا أن نكون من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يضيع لهم أجرا أبدا لأن هذا أحسن العمل أن تدعو إلى الله الدليل إيه ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين طيب لو أنت قلت أنا مش عامل الحكاة دي خليني يعني زي ما قاله كل واحد متعلق من عرقوبه واللي يتسلسل شوية يقولك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم رأيكم المفهوم ده غلط المفهوم ده غير صحيح المفهوم ده باطل ده بالدليل الدليل قول الله تبارك وتعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الدليل قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله الدليل قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم غيرهم غير مفلحين الدليل القاطع الحديث الأول في المسند اللي فيه أكتر من أربعين ألف حديث الإمام أحمد محمد اختار أن يكون أول حديث عشان المسألة دي عشان يصحح هذا المفهوم إيه هو المفهوم دولا عليكم أنفسكم وخلاص قال سيدنا الإمام أحمد محمد محمد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 آه يعني إذن سيدنا أبو بكر بيصحح لنا هذا المفهوم الخاطئ للآية يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية خطأ يعني تفهمونها خطأ طيب ما الفهم الصحيح الفهم الصحيح هو إن الناس إذا رأوا ظالم أي ظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب هل ظلم إخواننا في فلسطين إلا على أنقاض الصمت العربي هل ظلم وقتل وهتك عرض إخواننا في العراق إلا على أكتاف هذا الظل في العالم العربي والإسلامي هل تم اكتساح أرض الإسلام واعتبرت منطقة لتسويق كل الفساد بأنواعه كلها إلا على أنقاض هذه السلبية في عالمنا العربي والإسلامي هل طغى طاغل وتجبر متجبر إلا لأن معه قوم إلا لأن معه قوما سكتوا عن قول الحق نعم والله وهم شركاء النفرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين والساكت عن الحق شيطان أخرص أخواني أخواتي أحبابي في الله تبارك وتعالى أترككم في حفظ الله ورعايته آمنا أن نبقى دائما مع التربية القرآنية بشكل عملي لا بشكل نظري جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته